الفصل الخامس في ذم في ذم البدع والتحذير من الابتداع الفصل الخامس في ذم البدع والتحذير من الابتداع قال رحمة الله عليه لقد جاء في ذم البدع والتحذير منها آيات من الكتاب الحكيم كقول الله تعالى وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوا فالصراط المستقيم الذي أمر الله بسلوكه واتباعه هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة الصراط المستقيم سبيل الله الذي أمرنا بسلوكه هو السنة والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين المائلين عن الصراط القويم وهم أهل البدع والاهواء وليس المراد السبل المعاصي وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المراد بالسبيل سبيل السنة والمراد بالسبل سبل اهل البدع والاهواء وليس المراد بالسبيل سبيل الطاعه والمراد بالسبل سبل المعاصي لا المراد بالسبيل سبيل الله سبيل السنه والسبل التي تقابله سبل اهل البدع والاهواء لماذا قال ليس المراد سبل المعاصي قال لأن المعاصي من حيث هي معاص المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهات التشريع فهمت ولا لا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبيل الذي أمرنا الله بسلوكه سبيل السنة والسبل سبل اهل البدع والاهواء وليس السبل اهل المعاصي لماذا قال لأني مافيش حد أبدا قال إن المعصية طريقة توصل إلى الله مفيش حد أبدا قال إن المعصية طريقة توصل إلى الله ولا في عاصي أبدا تقرب إلى الله بمعصيته إنما العاصي يعرف أنه عاصي ويعرف أن هذه معصية تبعده عن الله لا تقربه منه توجب له غضب الله لا توجب له الثواب الله ورحمته أما المبتدع فقد زعم أن الطريقة التي ابتدعائه تقرب إلى الله وهو يرجو بسلوكها الأجر والثواب كما يرجى الأجر والثواب بسلوك سبيل الذي رسمه الله تعالى لعباده قال فهذا يدل, يدل على هذا حريف مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خط ثم قال هذا سبيل الرشد ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فترعوه اللي عنده اسم الإشارة ساقط من الآية اكتبه وأن هذا صراط ويدل عليه أيضا قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينب بما كانوا يفعلون جاء تفسير هذه الآية في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال يا رسو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منهم قالت قلت الله ورسوله اعلم قال هم اصحاب الاهواء واصحاب البدع واصحاب الضلاله من هذه الامه وهذا الحديث بحاجه الى تحقيق ليعرف مدى ثبوته من عدم ثبوته عندما التحقق من ايش؟ لا هذا ما ليس تم ليس تحقيق يمكنه تحقيق يعني يبحث في السند وفي المتن يشوف الحديث مقبول ولا مردود صحيح ولا غير صحيح قال ابن عطيه هذه الايه تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفضوع وغير ذلك من اهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام هذه كلها عرضه للزلل ومظنه لسوء المعتقد وقال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لإن الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة ظاهر الآية يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا والشواهد على وقوع التفرق والعداوة عند وقوع الابتداع كثيرة يعني لا يجمع المسلمين مثل السنة ولا يفرقهم مثل البدع لا يجمع المسلمين مثل اجتماعهم على السنة ولا يفرقهم مثل البدع كلما غابت البدع وانتشرت السنة ظهرت اجتمع المسلمون واذا ظهرت البدع وكثرت تفرق المسلمون ولذلك قال بعض السلف عليك بالامر العتيق الذي كانوا عليه قبل ان يختلفوا عليك بالامر العتيق الامر القديم الذي كانوا عليه قبل ان يختلف لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وفي عصر الخلفاء الراشدين مجتمعين على السنه مجتمعين على السنة فلما ظهرت البدع في أواخر عهد الصحابه بدأ الايه بدا التفرق يبقى البدع هي الايه اللي فرقت المسلمين بينما كانت السنه جامعة وهذا ما وصى به النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا تبني عمري يا رسول الله قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال اذن على دعاه التوحيد ودعات التجميع ودعات إلى جمع الشمل ووحدة الصف أن يعلموا أنه لا يجمع المسلمين مثل عقيدة واحدة وسنة واحدة عقيدة واحدة هي التي كان عليها نبي الله أصحابه وسنة واحدة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه بغير ذلك لا يمكن أن يجتمع مسلمون. كيف يجتمع المسلمون وهم اهواء ونحل وفرق وملى الكثيرة البدع تفرق والسنة تجمع بفضل الله عز وجل قال الشواهد على ذلك كثيرة الشواهد على وقوع الفرق والاختلاف بسبب البدع كثيرة واول شاهد على ذلك ما وقع من الخوارج المنكرين مشروعية التحكيم لذا عادوا اهل الاسلام حتى صاروا يقتلونهم ويتركون اهل الاوثان خلاف الذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لما اختفقوا على ان يتحاكموا ويرضوا بالحكم خرج الخوارج وقالوا رضوا بغير حكم الله كفر فقاتلوا المسلمين وتركوا المشركين وقد أخبر عنهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان صغار السن سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا, يج... لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة هذه الأحداث التي تحدث في المملكة العربية السعودية حفظ الله وبلاد المسلمين هذه الأحداث وهذه التفجيرات أنا أقول غالبا قد لا تكون على أيدي مسلمة غالبا قد يكون وراء هذه الأحداث والناس غير مسلمين لأن المسلم مش ممكن كده يعمل كده ابدا وإذا كانوا على أيدي مسلمة أو إذا كانت هذه الأحداث على أيدي مسلمة فهؤلاء هم الخوارج الذين أقبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يقتلون اهل الإسلام ويتركون أهل الاوثان هذه الأحداث لا تخلو من أهداف ثلاثة إذا كان الهدف منها قتل الكفار الموجودين في البلاد فإن الكفار الموجودين في البلاد لا يجوز قتله لأن الكفار دخلوا بإذن وتصريح من حكام البلاد فلهم ذمة وأمان فلا يجز قتلهم داخل البلاد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنة وإن ريحها لا من مسيرة أربعين سنة أو كما قال عليه الصلاة وان وإن كانت هذه الأحداث تستهدف الحكام انفسهم وبلبله البلاد وزعزعه الامن والاستقرار في البلاد والخروج على الحكام واستبدالهم بغيرهم فان هذا ايضا لا يجوز لان النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بالصبر على الحكام وانجار ونهانا عن نزع يد الطاعه منهم فالخروج على الحكام لا يجوز لم يبق إلا أن يكون هدف هذه الأحداث الأبرياء من المسلمين أو مسلمات رجالا ونساء وأطفال وشيوخا وهذا فحش عظيم وجريمة نكراء لأن الله تعالى قال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجازاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم فعلى جميع الأحوال هذه التفجيرات والأحداث في المملكة العربية السعودية لا تجوز أبدا لا تجوز أبدا ولكن المشكلة كامنة في بعد الشباب عن العلماء واستقلال الشباب بالفهم واتهام العلماء الكبار بالتقصير والجهل بالواقع فلما أحسنوا الظن بأنفسهم واساءوا الظن بكبار علماء المسلمين خرجوا على المسلمين فقتلوا رجالهم ونساءهم وصبيا لهم ولا حول ولا قوه الا بالله وقال الله تعالى من الايات التي تدل على لزوم السنه والتحذير من البدعه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين فالسبيل القصد فالسبيل القصد هو طريق الحق وعلى الله قصد السبيل ما هو قصد السبيل طريق الحق وما سواه ما سوى طريق الحق جائر ما عن الحق وهي طرق البدع والضلالات اعاذنا الله من سلوكها بفضله وكرمه فهذه بعض الآيات التي جاءت في الذكر الحكيم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 وقد سبق شرح الحديث فيما قبل ذلك وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فقوله عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الهدي قد يكون بفتح الهاء وسكون الدال وقد يكون بضم الهاء وفتح الدال الهدى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فصل الإمام النووي على طريقة الفتح خير الهدي بالطريق معناه أحسن الطرق طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وأما على رواية الضم خير الهدى فالمراد الدلالة والإرشاد وهي الهدية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنك لا تهدي إلى أصوات مستقيم قلنا الهدية المثبتة هيدي الدلالة والبيان والإرشاد والتعليم والهداية المنفية إنك لا تهدي من أحمق بديهية الايه التوفيق وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم هيدي البيان والدلالة والإرشاد وعن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا انه كان يقول انما هما اثنتان هما اثنين فيش ثالث لهم الكلام والهدي الكلام والهدي فاحسن الكلام كلام من كلام الله واحسن الهدي هدي محمد هما الكلام والهدي. فأحسن الكلام. كلام الله عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعه وفي لفظ غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان ابن مسعود رضي الله عنه يخطب بهذا كل خميس ابن مسعود كان بيد درس كل خميس يقول ابن مسعود زود دنس شوي زود دنس شوي فكان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مقافة السآمة علينا يعني كان يدي كل أسبوع درس واحد بس كل يوم خميس يدي درس يابن مسعود زود دنس شوي يقول لا أخفت الملو الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بيكثر علينا في الكلام عشان ما نملش وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه لولاة الامر وان كان عبدا حبشيا فانه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وروي هذا الحديث على وجوه من طرق ذكر صلى الله عليه وسلم سنه الخلفاء في مقابله سنته عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين لماذا وصى بسنه الخلفاء الراشدين بعدما وصى بسنته لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء الراشدين لا يخطئون فيما يستنبطونه من سنته بالاجتهاد وقولوا عض عليها بالنواجذ أي يلزموها وحرصوا عليها كما يلزم العض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته عض على باسنانك اوعى تفلت منك والنواجد الأنياب وقيل الأدراس قال سيأتي شرح هذا حيث مستوفى إن شاء الله وفي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر قبل الإسلام. يقصد الكفر والقتل والنهب واتيان الفواحش. هذه حال العرب قبل الإسلام. فجاءنا الله بهذا الخير. يقصد به بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورفع منار الإسلام وهدم قواعد الكفر والضلال هنا كنا إيه وبجدنا إيه؟ وده ل بقوله بقول دائماً افتكروا الماضي ما تنسهوش قارنوا بين الماضي والحاضر لتروا نعمة الله عليكم فتشكروها احنا كنا فين وبقينا فيه ابن حذيفه يقول يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم في شر حيي قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن بعد الشر خير بس مش خير صافي بقى زي الخير اولا القطفه الاولى من زي القطفه الثانيه اي ليس خيرا خالصا بل فيه قدوره بمنزله الدخان من النار من الفساد والاختلاف وعدم صفاء القلوب قلت وما دخنوا دخان الحيبه في ده ايش هو قال قوم يهدون بغير هدي يهدون بغير هدي سنتي وطريقتي تعرف منهم وتنكر تعرف حداته وتعرفش اشياء اخرى قلت فهل بعد ذلك الخير اللي هو مش ديه من شر قال نعم دعات على ابواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا دعاة على أبو جهنم دود اللي بيدعوا للناس دعوا يعدوا بلا صفهم لنا عشان نحذره قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم دام المسلمين الحمد لله موجودين ولم امام ولم حاكم واحد يتحكمون اليه ويرجعون اليه. الزم هذه الجماعة. قلت فان لم يكن جماعة ولا امام. قال اعتزل تلك الفرق كلها. ولو ان تعض باصل شجرة. حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وقريبا قلنا في خوبة الجمعة. ان ليلة واحدة. او ان سنة كاملة من حاكم جائر ظالم سنة كاملة من حاكم جائر ظالم خير من ليلة لا حاكم للناس فيها إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرأة وجود الحاكم على ما فيه من جار وظل خير من عدم وجوده سنة كاملة من حاكم جائر خير من ليلة واحدة لا حاكم فيها فمدل في حاكم الزم الزم جماعة المسلمين وإمامهم فإذا لم تكن جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك العض عضب على شجرة ومراد اللزوم أن يعتزل الناس اعتزالا لا غايه بعده فاينو خير لك من الاختلاط باهل الشر والفساد وقد تكلم العلماء في العزله والخلطه ايهما افضل الواحد يعتزل الناس ولا يخالطهم أفضل افضل والجواب ان الفضيله لا ترجع الى ذات العزله ولا الى ذات الخلطه انما الفضيله تترتب على ما ينبني او على ما يبنى على العزله وعلى الخلطه اذا اعتزلت هتستفيد ايه وإذا خالفت هتستفيد ايه فإذا كان الخير في الخلطة كانت الخلطة أفضل، وإذا كان الخير في العزلة كانت العزلة أفضل. يبقى إذا بتخالط الناس في المساجد، في الجمعة والجماعة، في دروس العلم، تخالط الناس في الأمر المعروف النعمون، تخالط الناس في إصلاح ذات البيت، تخالط الناس في فعل الخير والدعوة إليه. وتعتزل الناس مما سوى ذلك مما يضرك في دينك ودنياك وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما اللي عايز يقابل ربنا مسلم يعمل ايه اللي عايز يقابل ربنا مسلم يعمل ايه ربنا وصنا بكده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لعايز يقبل ربنا مسلم يعمل ايه يا ابن مسعود? قال من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. تسمع الهدان انت لصلاة من ايه? من الجامعة. ايبا ازا عايز يقبل مسلم حافظ على الصلاة في الجامعة. ما تتركش الجماعة. فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه واله وسلم سنن الهدى وانهن اي الصلوات في الجماعه من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم حيحصل ايه ولو تركتم سنه نبيكم لطلبوا فتأمل كيف جعل ترك السنة ضلالة وهذا مفهوم فهم ابن مسعود من منطوق كلام ربنا ربنا قال واتبعوه لعلكم تهتدوا وقال وان تطيعوه تهتدوا ايبا الهدى في اتباعه عليه فظلاء والتمسك بسنة ترك السنة بالضلالة على طول وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك والحديث هو طبعا ضعيف لانقطاع في السند الحسن تابعي وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي ساقط فهذا من مراسيل الحسن فهو ضعيف وعنه عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صبحكم العدو ومساكم العدو ادي معنى صبحكم ومساك منذ الجيش. واحد قاعد على رضاء. على رضاء. جاي يشوف لقى العدو هاجي فقال صبحكم مساك صبحكم العدو او مساك. يعني العدو هيوصل اليكم هذا الصبح يابد ليه? يعني قريب جدا العدو منكم. يعني خذوا حذرككم. كان عليه الصلاه الله اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. حتى كانه منذر جيش يقول سبحك ومساك ويقول بعثت انا والساعه كهاتين ويقرن بين اصبعي السبابه الوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم واشترى الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ثم يقول عليه الصلاه والسلام انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فالي وعلي عليه الصلاة والسلام كان في أول عهده قبل أن يوسع الله عليه يحذر من الدين ولا يصلي على المدين كان إذا أتي بميت قال عليه دين إن قالوا لا صلى عليه وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبه انا ما اصلي على حد عليه دين ميت عليه دين ما اصليش عليه فلما وسع الله عليه صلى الله سلم تكفل بسداد ديون الموتى من المسلمين المدينين قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهلي اللي يموت وسيف تركه اهله ياخذوه انا مش عايز بنا حاجة لكن اللي يموت وعليه دين انا اسده لعيال ضيعين انا اكفلهم عليه الصلاة السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم وقول بعثت أنا والساعة وأنا والساعة منصوب على المعية أو أنا والساعة مرفوع بالعطف على الضمير المتصل أي بعثت وبوعثت الساعة تنزيلا لا منزلة الموجود مبالغة في تحقق مجيئها والمقصود التنبيه على قرب القيامة وأن الباقي من عمر الدنيا قليل وعلى كثرة المحدثات والمخازي والحث على التمسك بالدين والتحذير من الوقوع في البدع والمنكرات وأما الضياع بالفتح فهو العيال وأصل مصدر الضاع يضيع ضياعا سمي به العيال جمع ضائع كجياع جمع جائع خولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها اوس بن الصامت وجاءت تجادل رسول الله في زوجها تشتكي الى الله تقول يا رسول الله ان لي منه اولادا ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتم اليه ضاعوا فهذا ما جاء في الكتاب والسنه من التحذير من البدع والابتداع في الدين واما جاء السلف الصالح من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع والاهواء ما روي عن حذيفة أنه قال أخوف ما أخاف على الناس اثنتان أخوف ما أخاف على الناس اثنتان أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون يعني ايه؟ يعني يؤثر الدنيا على الايه؟ على الدنيا مرئية بعينيه والأخرة علموها بقلوبهم لكن ما شفوهش بعينيه أنا ماش خايف على الناس أكثر من حاجتين، خايف عليهم يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون كيف يضلون وهم لا يشعرون قال سفيان هو صاحب البدعه صاحب البدعة يضل هو مش ياخد بالن هو ايه ان هو ضل والعياذ بالله وعنه ايضا انه اخذ حجرين فوضع احدهم على الاخر ثم قال لاصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ خد خل حجرين خد تبطين خدتم على بعضهم كده قال هل ترون ما بين الحجرين من النور؟ قال يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلة قال والذي نفس بيده لا تظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لا البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا تركت السنه ما الله السلام وعافى وعن ابي بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعمل به الا عملت به لاني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ انا ما اقدرش اسيب حاجه الرسول بيعملها اسيبها عنه. مقدرش. أخاف إن تركت شيئا من سناتي أن أضل وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعنه أيضا من آثارنا رضا ابن وه وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوركم. ستجدون أقواما يزعمون انا يدعون الى كتاب الله والحقيقه انما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فعليكم بالعلم واياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق وعليكم بالعتيق الامر القديم الاول الذي كان يصا النبي صلى الله عليه وعنه ايضا انه قال ايها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمق وعليكم بالعتيق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون وعن ابن عباس رضي الله عنه قال عليكم بالاستفاضه والاثر واياكم والبدع ومن كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي عني به وبحفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا رحمه الله يعني كلام عمر بن عبد العزيز يعني علماء يهتموا به اهتماما وكان مالك يعجب جدا بكلام عمر بن عبد العزيز كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله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 هم الخلفاء الراشدون كما في حديث العرباض بن سارية فهذا كلام عمر بن عبد العزيز الذي كان مالك يعجب به جدا يقول مؤلف رحمة الله عليه وكيف لا يعجب الامام مالكا رحمه الله وهو على ايجازه جمع اصولا حسنة من السنة فان قوله ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها هذا قطع لمادة لابتداع بالجمله ليس لأحد تغيير السنة ولا تبدلها ولا النظر فيما يخالف وقول من عمل بها مهتد إلى آخره مدح لمتتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل ممنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا نعوذ بالله من الخذلان ونساله الهدايه والتوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين